لا تَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَرُدُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِالتَّقْوَى لَهُمْ مغفرة وَأَجْرٌ عَظِيمٌ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 وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِفْتُمْ ولكن, وَلَكِنَّ اللَّهَ أَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِلَاءِ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 فسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَمَنُوا تَنِبُو كَثِيرًا مِنَ اللَّهِ إِنَّ بَعْضَ الْضَّالِّينَ يَصْمُو وَلَا تَجَسَّسُ وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْفُلَ أَخِيهِ مَيْتًا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 قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَا تُنْقُدُوا أَسْلَمَ مَن وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ يردكم لَا يَدْرِكُكُم شيئا أَعْمَالِكُمْ سيئا إن الله إِنَّ